اللي بعيد مو عالناس واحبابه واللي يغيب لابد يملك اسبابه اللي يروح شوف بقلبه عشاق واللي يروح تشتب يومي للملاقه اللي بعيد مو عالناس واحبابه واللي يغيب لابد يملك اسبابه اللي يروح شوف بقلبه عشاق واللي يروح تشتب يومي للملاقه لو عافيتك لي صدقني ما معدوره يوميه الطيوف للمهد ترسم صوره لو عافيتك لي صدقني ما معدوره لعبتك لعبتك بالايام احسب عمري باقي لبالحلام لا ما ينعبر ليل الدرب الدرب بدمع ويلي فراق لا ما غير ربط بشر يطلع المهد بالافكار نزله ضحكه تبهد تصدق عود احط عيون بعيون يا انيال من شاف اللي يشوف ونقل تكون بشر يطلع المهد بالافكار نزله ضحكه تبهد تصدق عود عيون بعيون اسموني <تكتب> من <تكتب> يدري وخلي يشيل سنين من عمر ياخذ من بس ابجي لو به السمن يدري وتلي يشيل سنينه من عمري يوصي ياخذ كل شيء من بال ويضل بس المهدي عنّك قلبي يريدك الليل على هواك ابد لا ما برد حيل الاقيج من يا مسعد ايامي وحاتك قلبك قد لقضامه عنك قلبي يريدك الليل على هواك ابد ما برد حيل الاقيج من يا مسعد ايامي وحاتك قلبك قد لقضامه يا مهدي العيون محتاره ضمك حيره طيبك الليل ما يا مهدي العيون الليل ما <تصفيق> اذا تعود تسجد يمك الدنيا سمطيح يمرجلك من حنيه الجبال قبل الناس تمشي لك ولكوان يا مهده قل لك دخيل اذا تعود تسجد يمك الدنيا السما تطيح يمرجلك من حنيه الجبال قبل الناس تمشي لك ولكوان يا مهده قل لك دخيل مو على الناس